احمد اللہ حافظ عالمین الرحمن الرحیم only فإن أراد أفصالاً عن تراض منهما وتشاوذ فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستودعوا أو أن